أوه. قام يستعين باللي حوله وهذه طباع الضباب كفي بخدك تارك انطباع اثر على خلايا المنطق عندك طلعك لنا بقناع ولا فركته مستني سنه والحين تحركته وان ياسر عنك يا خال ليكون اتفركت ما ينفع اهزك واحد مره ما اقنع واحد معاه مرة ما أمنع أسمع تهيئك جدا زايد واللي حولك حمير فخلوك القايد راد بعد سنة وهرتك زايد هنا تشوف الرد الفوري من قلب الوسايد دبي أو دي عدنة أرفع سلاحي في وجهك أنا رابر ضد الهدنة محاس باشتعال المبنى اشتعال المبنى كان سبب نهاية علاقتنا انتظرك تهجم واشوفك تهجم الداري ليش الخوف يا كلب تنغز وتسوي مو داري. بس داري انك داري وتحاول الداري لعبة الخيوط مكشوفه لانك داخل ما داري كافر فيكم كلكم ما بيكم العن فيك الايام اللي كانت تجمعني فيكم اشوف ياسر ناقص فيكم والكوساكت انه امر الجوكر اللي ممشيكم خونا خشبيين ضعفك بان اكثر في اغنيه امين داقص في الراب والدين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 قسيده دي مكر مكرمه يا شله قلبتوها ده الابي الرنق اجيب لبيب لهيب مو هيف الشيب الانابيب داخل تهريب يوم اجيك منطلق بوضوح ما تشوف غبشي ناس في ابله من الناس اللي براها الحبشي الخشبي راب نحن نحنا البنيه التحتيه الفرق بيني وبينكم سنين ضوئيه يقولك جانغستا ثوري على الناس يفتي وهو يغبر لو انه شاف نور السيفتي انت مقتنع انه رابك ريل ترى حتى المسيحي مقتنع انه صحيح الانجيل تبقى ذليل تغنو باسم مكه ما هو قليل طالع لجدك كلب حول يهدم الكعبه بفيل عالكام من فوق يقولك ريل هارد كور لكن من تحت ستن بس بسين استنوا الدور كل واحد في يوم ابتسم لو انه رجع مركوب لاجل كده برا منكم رجع مقلوب واحد منكم راح يقرب حيرجع مشنوق وانا اخش وارجع سليم ومدمر الصندوق معايا رؤوسهم ومطالعا من رؤوسهم العروب وحط رؤوسهم على الشباك وتأمل منظر الشروك احنا القاعدة الغربية وانتوا جانب لأن المساحة للأسود والجوانب للأرانب لأنه من الغباء تجو للأرجاء والأسود جعانة والبطن تحتاج إلى امتلاء تحت الأرض عايشين يا ابو يا إيش الهرجة اتنين واحد سبعة اي كي اي سلاح فلنينجا يقول البيك ما كيدا فينا وكلاش يحمينا نيجي كيلو يا خوال قبل لشمر جينا انت اتي باها ان بتريد اختبر قوة البل لحناني باها راس براس ما نبقي تطقم السن ويست كوز القاعدة الغربية ويست كوز ويست كوز القاعدة الغربية ويست كوز يا ويست كوز رافض للجدال فتى ادغال جاني الحثم مكبل الاغلال لا تنازل في النزال ماني شايب منكم غير بوشات نابع من صغف احتلال اه ما للسقوط في حياتي خانه أدعس من هانت علل اشرب على الميانه ما في دك في الرفرف سيده على وجهك اللعين دايركت هيك سبعة واربعين بيتش اشرب بير عشت تحت التخدير اصلك خال خنت حدك كتاب على السرير طبعك النفاق ما اصنفك عدو حدك برطية تهديد كثير فيك الغزو لكن وجبت شبت نار قبت فوجيه من ثبت والفاض وتعدت على ناس ما سبت كرماتي صبت نار سجين هبت على من باع العشرة بعد ما أوضاعه استثبت استعرض على الشاشات ضعف النفس في الحقيقة نعمة فراشات مو كل من شاء تصور البعض شايف الهدف بوضوح بس بيخوف وما قدر يتغلب رايتك حاولت الدارك ولا هجومي راح يجيك في دارك ماني شايف يحصوا منيعة ماني شايف غير سلافه ماني شايف غير كتيعة انت الفاكين كيك انت الرحو يا بو يستحو لا يجي الرب قبيت الاخو اتشايف كلام عالمايك لا يهيش لا ينش كنت تظن انك راجل كم من فيزبي بيتش نحن قواعد من فولات يا خشبا لا تسوق الفنلم من تمطط ترفع خشبة انت ما انت راجل ما انت وثبة كفي اللوجاك في وجهك راح يحمر لك الرقبة ويست كوست القاعدة الغربية ويست كوست ويست كوست القاعدة الغربية ويست كوست